ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل احياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا قالوا صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 أحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم لآيات يعقلون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 ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرته فنتبرأ منهم, فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم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 ما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 كتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاقلهم في الآخرة أولئك لا خلاق ما يأكلون في بطونهم إلا ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم أولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب بالمغفره فما اصبرهم على النار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 يفس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل وَبَنَى السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ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 ذلك تخفيف من ربكم ورحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أَلِيمٌ ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت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 من خاف من مصير جنفا أو إثم فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم.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 عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أَوْ على سفر فعدة من أيام أخرى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 فإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ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 قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ان الله يحب المعتدين إن الله لا يحب المعتدين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا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 والفتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن تأو فإن الله غفور رحيم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 الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من راسه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 فمن لم يجد فصيام ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبَعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذلك لمن لم يَكُنْ أَهْلُهُ حاضر الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ واتقوا اللَّهَ واعلموا الله شديد العقاب الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا ومنهم آتنا في الدنيا حسنا وفي الآخرة حسنا وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وَمَنْتَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ التَّقَى وَاتَّقُ اللَّهَ وَأَعْلَمُ أَنَّكُمْ إلَيْهِ تُحْشَرُونَ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 جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا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 هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سمع الله لمن حميده اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا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 لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم اهدنا في من هديت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 ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت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 وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل وانعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل اللهم انا نسالك بوجهك العظيم الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك بوجهك العظيم الفردوس الاعلى اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم اللهم اسقنا من حوض نبيك صلى الله عليه وسلم شربة لا نضمأ بعدها أبدا اللهم إنا نعود بك من النار اللهم أجرنا من النار فإن أجسادنا على النار لا تقوى اللهم وجعلنا في هذه الليلة المباركة من عتقائك من النار نحن ووالدينا وجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك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 أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا اللهم اجعل القرآن العظيم لقلوبنا شفاء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن أَنفِرْقَا وَلا تَجْعَلْنَا مِمَّنْ يُطْرَأُ الْقُرْآنَ فَيَشْقَى اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا مِمَّنْ يُقَالُ لَهُمْ اقرا وارق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقراها اللهم وارفعنا بالقرآن وجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم أغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لموت المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا اللهم اغفر لآباننا انا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم واجزهم خير ما جزيت والدينا بنائهم اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحه والعافيه ومن كان منهم ميتا. اللهم فأنس وحشته في قبره اللهم واجعل قبره روضه من رياض الجنان اللهم واجعل قبورهم روضه من رياض الجنان اللهم وعافنا واعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا اجمعين وَبِالْمُسِيئِينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِينَ اللهم وجعلنا في هذا الشهر الكريم من المقبولين ولا تجعلنا فيه من المردودين اللهم وجعلنا ممن يصوم رمضان ويقومه إيمانا واحتسابا اللهم وجعلنا ممن أدرك رمضان فغفير له ولا تجعلنا ممن أدرك رمضان فلم يغفر له اللهم وارغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا اللهم واعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر عداك عداء الدين واجعل هذا البلد من مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمين في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم من أرادنا وأراد ديننا وأهلنا وبلادنا بسوء اللهم فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره اللهم واكفنا شره اللهم واحفظ جنودنا المرابطين اللهم وقو عزائمهم وأنزل السكينة في قلوبهم اللهم وأنزل السكينة في قلوبهم اللهم وثبت قدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد عليك التكنان